قَضِيلَهُمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَعَلَّ كَفَّرًا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا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 وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكافرون ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهن ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفسرون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهن ظالمون فأنجيناه وأصحى بسفينة. وَجَعَلْنَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 إنه هو العزيز الحكيم، ووَهَذَنَا لَهُ إسحاق ويعقوب، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ، وَأَتَيْنَاهُ أَدْرَاهُ فِي الدُّنْيَا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم إنكم لا تأتون الفاحشة بها من أحد من العالين فإن كن لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتؤتون في نادكم المنكَف، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: قالوا اعطنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.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 سي أبهم وضاق لهم زرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إن أم رأتك كانت من الغابرين إن منذلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد ترتنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبد الله ورجل يوم الآخر ورجل يوم الآخر ولا تحتو في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن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 قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نبي رُمْيِنَ أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتَلَّى عَلَيْهِمْ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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعذبونك بالعذاب ولو لا أجل مسمّل جاء يوم العذاب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 ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنذوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين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 من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فإن يقصون. الله يرسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءا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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالبعص ليؤمنون وبنعمة الله يكفرون وَمَنْ أَظَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَارٍ عَلَى سُبُلَنَا وَإِن الله لمع المحسنين